فلسطين متى يأتيك من خلف المدا جند متى نقتل في زحفه يسير براكبه الجد فلسطين متى يأتيك من خلف المدا جند متى نختال في زحفه يسير به الإيمان والضاؤ وفيه جنانه تبدو به الإيمان والضاؤ وفيه جنانه تبدو في متى يأتيك من خلف المدجندو في لسطين متى يأتيك من خلف المدجندو متى نختن في زحفه يسير برا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 إلى الأقصى بروح الحب والأمني وتحتوها إلى الأقصى بروح الحب والأمني في الأصطنم متى يأتيك من خلف المداجندو؟ في الأصطنم متى يأتيك من خلف المداجندو؟ متى نختار في زحفه يسير براكب الجندو؟ في جنان الله وفيه جنان تبدو به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو فلسطين متى ياتيك من خلف المدا جند اخي في ساحه الاقصى في جنين والكرمل وفي عكا وفي يفا وفي بيسان والمجدل اخي في ساحه الاقصى في جنين والكرمل وفي عكا وفي يفا وفي بيسان والمجدل رأيتك واثبة عظمى لكيد البغي, لك البغي لم تحفل فلسطين متى يأتيك من خلف المدى فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند يا نسمة الشام الحبيبة تعال يدل الغرب راح يخفكم يا من وترق يقيم من الله وفيك فلسطين متى ياتيك من خلف المدى جند